قَدير آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا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 تَنَا مَنَع وَلا تَحْمِل عَلَيْنَا إِصْرَكَ مَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قبلنا ربنا وَلا تُحَمِّل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا